لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك صدق صلى الله عليه وسلم أرواه مسلم جهزونا جهزونا جهزونا سلحون، أيدون، أرسلون، جهزون، جهزون، جهزون، سلحون، أيدون، أرسلون. تقن شوقا لجهاد الكافرين، لجهاد يفرض الإسلام دينا. تقن شوقا لجهاد الكافرين. في جهاد يفرض الإسلام دينا. قد عرفنا الحق حقا سان قد عرفنا الحق حقا سان نحن جند الله منه والمنونا. جهزوا. جهزونا جهزونا مسلحونا ايدونا ارسلونا جهزونا جهزونا, جهزونا, جهزونا سلحونا سددونا وانصحونا واعظونا ذكرونا إن نسينا أو جهلنا سددونا قد عرفنا الحق حقا سالدونا قد عرفنا الحق حقا سالدونا نحن جند الله من هو المنون جكسونا جهزونا جهزونا مسلحونا ايدونا ارسلونا جهزونا جهزونا, جهزونا سلحونا ايدونا ارسلونا يا ليالي خبرينا عن جروح وآلام تعترينا خبرينا يا ليالي خبرينا عن جروح وآلام تعترينا عن صراخ ونيران تكتوينا عن صراخ ونيران تكتوينا نحن جند الله من نهو menununa hazırlazuna hazırlazuna أرسلونا جهزونا جهزونا جهزونا سلحونا أيدونا أرسلونا أمة الإسلام قومي سلحينا لنرد الكيد والكفر المشينا أمة الإسلام قومي سلحينا لنرد Al kaida ve kufür almışız. Kün gün gün sadeleme alamız. Kün نحن gün الله alamız. Nâhun gün Allah manna ve manona. Jezona, jezona, جهزونا سلحونا ايدونا ارسلونا في سبيل الله قمنا حاملين راية الاسلام من علي عازمين في سبيل الله قمنا حاملين. الإسلام ان القلب ذم من نعيد المجد مجد الأولين، أن نعيد المجد مجد الأولين، نحن جند الله لا نخشى المنون زونا جهزونا جهزونا سلحونا تشرق شمس عز المسلمين بعد ليل ظل ردحا يحتوينا. سوف تشرق شمس عز المسلمين بعد ليل ظل ردحا يحتوينا. قد عرفنا الحق حقا سال قد عرفنا الحق حقا نحن جند الله ونه هو